ما لهم من محيص، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقان للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر. والإثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون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 وَرَأَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ